للناس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى أ ش هذا د وحده أشهد سيدنا محمدًا عبده هديه الدين بعد أن أن وأصحابه أثره أما أيها ونبينا من بإحسان المباركون لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إلى سائر اقتفى واتبع ه يوم شريك لقاء متتابع لما قد سبق من لقاءات وهي تفسير لكلام رب العالمين جل جلاله و ا ل آ ي ا ت التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي من س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف قول الله جل وعلا أ و ص ي ن ا الانسان بوالديه إ ح س ا ن ا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 فنقول والله المستعان ا ل آ ي ا ت ظ ا ه ر ة البيان وهي من أ ع ظ م وصايا الرحمن في ا ل ق ر آ ن لعباده وقول ربنا جل ذكره وتبارك اسم وصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه إ ح س ا ن ا ل و ص ي ة تنصرف ا ل و ص ي ة هنا إ ل ى الوالدين المباشرين ا ل أ ب و ا ل أ م والله جل وعلا خلق أ ب ا ن ا آ د م من غير أ ب و أ م خلقه بيده ثم إ ن ه جل وعلا من ضلع آ د م خلق أ م ن ا حواء فاستوى بذلك أ ن آ د م لم يخلق من أ ب ولا أ م وخلقت حواء من ظ ل ع رجل ثم إ ن ه جل وعلا كتب أ ن يكون كل أ ح د عن ذكر و أ ن ث ى ثم إ ن ه جل وعلا بعد ذلك خلق عيسى ب ن مريم من أ م من غير أ ب ب ن ف خ ة نفخها جبرائيل في جيب درع مريم ا ب ن ة عمران فاستوت ا ل أ ح و ا ل ا ل أ ر ب ع ه ا ل م ت ص و ر ة عقلا هذا كله ت و ط ئ ة فلما كان الوالدان بقدر الله هما السبب في وجود كل أ ح د كل بحسبه و ص ل ع ل ي الكبير بهما والمرء قبل أ ن يصنع أ ي أ م ر يستصحب و ص ي ة الله جل وعلا وقد مر معنا في حلقات ع د ة وسيمر معنا أ ن الدين قائم على تعظيم الله جل جلاله ومن تعظيم الله جل جلاله تعظيم أ م ر ه والنظر بكل قلب وجارحه الى أ و ا م ر الله ف ي أ ت ي ه ا ا ل إ ن س ا ن طوعا يريد ما عند الله جل وعلا من الثواب قال تباركت اسماءه وجل ثناؤه ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه إ ح س ا ن ا ثم بين بعد إ ج م ا ل قال حملته امه كرها ووضعته كرها والكره هو التعب الناجم عن م ش ق ة لكنه محبوب إ ل ى النفس محبوب إ ل ى النفس ذلك أ ن ه ما من ا م ر أ ة إ ل ا وتحب أ ن تحمل وتضع ولذلك لو قدر أ ن ا م ر أ ة ما عقيم ف إ ن ه ا تسعى في أ ن تلد هذا ش أ ن النساء جميعا إ ل ا ما ندر وما ندر لا شاذ لا حكم له والمقصود من هذا أ ن الله جل وعلا بين هنا أ ن ش أ ن ا ل أ م أ و ل ى ب ا ل إ ح س ا ن من ا ل أ ب لكن ينبغي أ ن يعلم أ ن برك ل أ م ك ليس معناه عقوقك ل أ ب ي ك و إ ن م ا يبقى ل ل أ م درجات ثلاث ز ا ئ د ة عن بر الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل من أ ح قال ن امك س بحسن صحابتي قال أ ثم أ م ك ثم أ م ك ثم, ثم أ ب و ك قال ربنا حملته امه كرها ووضعته كرها وفق الصناعه ا ل ن ح و ي ة ف إ ن كرها هنا تنصب على أ ن ه ا حال وبعض أ ه ل العلم ممن لهم في ا ل ص ن ا ع ة ا ل ن ح و ي ة يقول إ ن ه ا أ و ل ى ان تعرب نعتا لمنعوت محذوف أ ي حملته حملا ذا كره لكن ا ل أ و ل او اولى لوقوعه في ا ل ع ر ب ي ة كثير ف إ ن كرها بالاتفاق مصدر والمصدر إ ذ ا جاء منكر صح أ ن يجيء حالا وفي ا ل خ ل ا ص ة كما هو معروف ومصدر منكر قد يقع حالا ب كبغ... ك ث ر ة ك ب غ ت ة زيد طلع فقول الناظم طلع زيد ب غ ت ة زيد طلع معناه في غير النظم طلع زيد ب غ ت ة ف ب غ ت ة المصدر جاء ن ك ر ة يعرب حال هو نفسه ما ينطبق على ا ل آ ي ة لذلك قلنا ورجحنا أ ن كونها حالا اولى قال ربنا جل وعلا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فجمع الله جل وعلا هنا بين الحمل والفصال أ ي الفطام ولا يتبين من هذه ا ل آ ي ة وحدها ما يمكن أ ن يقع عليه م د ة أ ق ل الحمل لكن ق ا ع د ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن تسمى ا ل د ل ا ل ة ب ا ل إ ش ا ر ة و ا ل د ل ا ل ة ب ا ل إ ش ا ر ة أ ن تضم ا ل آ ي ة إ ل ى آ ي ة أ خ ر ى ف ي ن ش أ من ا ل ض م ي م ة فقه يستنبط أ و حكم يستنبط فلما ضممنا هذه ا ل آ ي ة من ا ل أ ح ق ا ف بقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم ا ل ر ض ا ع ة ف أ خ ر ج ن العامين ا من الثلاثين شعرا ا ل م ذ ك و ر ة في ص و ر ة ا ل أ ح ق ا ف نجم عنها س ت ة أ ش ه ر فتبين أ ن أ ق ل م د ة الحمل س ت ة أ ش ه ر و أ ه ل العلم يقولون كما راى ابن ابي حاتم وابن اسحاق صاحب السير أ ن أ و ل من فطن لهذا وقضى به أ م ي ر المؤمنين عثمان فقد ج ا ء لعثمان رضي الله عنه جاء جاءه رجل زوج يخبره أ ن ا م ر أ ت ه وضعت ل س ت ة أ ش ه ر حملا يعني مولودا فلما أ خ ب ر عثمان قال علي ب ا ل م ر أ ة فهم ان يرجمها ظنا منه أ ن ه لا حمل ة في س ت ة أ ش ه ر على ما هو معتاد أ ن الحمل ة ت س ع ة أ ش ه ر ولم يكن الناس يومئذ قد فطنوا إ ل ى فقه ا ل آ ي ة و ا ل م ر أ ة كانت من جهينه وهي خ ا ر ج ة من الدار لما استدعها عثمان أ خ ذ ت أ خ ت ه ا تبكي ش ف ق ة عليها ففهمت أ ن أ خ ت ه ا تظن بها سوءا فقالت ل أ ن ه ا و ا ث ق ة مما تصنع قالت ما يبكيك والله ما التبس بي رجل غيره يعني زوجها فهي و ا ث ق ة من براءتها و إ ن كانت لا تعلم كيف ولدت ل س ت ة أ ش ه ر فغدت إ ل ى عثمان فعلم علي رضي الله عنه بالخبر فلما أ خ ب ر علي قال لعثمان لي ليس لك عليها سبيل يعني لا يمكن أ ن يقام عليها رجل ثم بين قال إ ن الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله ثلاثون ش ه ر ويقول و الوالدات يرضعن أ و ل ا د ه ن حولين كاملين لمن أ ر ا د أ ن يتم ا ل ر ض ا ع ة ف إ ذ ا أ خ ر ج ن ا م د ة ا ل ر ض ا ع ة وهي عامان أ ر ب ع ة وعشرون ش ه ر بقي من الثلاثين ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل أ ح ق ا ف س ت ة أ ش ه ر فقال عثمان رضي الله عنه وعن علي قال لعلي ما فطنت لهذا من قبل ثم أ ض ح ت أ م ر ا سائرا إ ل ى اليوم ولم يزده الطب الحديث الا ت أ ك ي د ا والمقصود أ ن الفهم في كلام ا ل ل ه يختلف من شخص إ ل ى آ خ ر ولا يمكن إ غ ل ا ق هذا الباب وبعض الناس زمن علي رضي الله عنه وارضاه كان يرى أ ن ل آ ل البيت ع ص م ة والحق أ ن لا ع ص م ة لهم فجاء إ ل ى علي رضي الله عنه و ا ر ض ا ء يريد أ ن يستفزه وينشده ك ل م ة تؤكد هذا المنحى فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يريد آ ل البيت فقال لا والذي فلق ا ل ح ب ة و ب ر أ ا ل ن س م ة ثم استدرك رضي الله عنه قال الا فهما يؤتيه الله, من يشاء في كتابه إلا فهما يؤتيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه فهم العلماء بعد ان, الكتاب أن هذا ا ل ق ر آ ن العظيم م ع ج ز ة م ف ت و ح ة كتاب مقروء الى أ ن يرفعه الله و ا ل أ ف ه ا م تختلف في الاستنباط منه لكن لا بد من آ ل ة ع ل م ي ة وعطاء رباني حتى ي ص م ت ا ل إ ن س ا ن منه ولا يمكن أ ن تشغل ا ل أ ع م ا ر وتفنى في شيء أ ع ظ م من كلام الله جل وعلا قال ربنا هنا و ح م ل ه و ف ص ا ل ه ثلاثون شهرا حتى إ ذ ا بلغ أ ش د ه وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة ويمكن أ ن نقول جمعا بين هذه ا ل آ ي ة واثار اخر أ ن الحديث عنها عن ث ل ا ث ة أ ح و ا ل هناك ح ا ل ة أ ش د وهناك ح ا ل ة استواء وهناك ح ا ل ة إ ع ذ ا ر ح ا ل ة أ ش د و ح ا ل ة استواء و ح ا ل ة إ ع ذ ا ر فاما ح ا ل ة ا ل أ ش د فهي أ ن يصل المرء إ ل ى ثلاث وثلاثين عاما فهذا هو ا ل أ ش د لان الله قال وقوله الحق حتى اذا بلغ اشده ثم قال وبلغ اربعين سنه والواو عاطفه والعطف يقتضي المغاير قطعا فليست الاربعون أ الأربعون هي الاشد انما الاشد مرحله قبل والاربعون استواء من قرائن اخر فنقول ان الاشد ثلاثا وثلاثون سنه, إن سنة والاربعون هي م ر ح ل ة الاستواء ونقول إ ن م ر ح ل ة ا ل إ ع ذ ا ر هي الستين فمن بلغه الله جل وعلا وعمره إ ل ى الستين فقد أ ع ذ ر الله جل وعلا إ ل ي ه قال ربنا هنا حتى إ ذ ا بلغ اشده وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال رب أ و ز ع ن ي العلماء يقولون معناها وفقني أ ل ه م ن ي وهذا معنى صحيح لكن أ ح ب إ ل ي ن ا أ ن يقال عندما يقال في أ ح د ما ليس لديه وازع ما معنى وازع هنا مانع فيصبح معنى قول الله جل وعلا رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك أ ي م ن ع ن ي من كل شيء أ ش غ ل به إلا, الا شكر نعمتك امنعني عن أ ي شيء يصرفني عن شكر نعمتك ويمكن أ ن تكون كما حرر اهل العلم بمعنى وفقني والهمني رب أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضاه وهذا دعاء الصالحين والعلماء يقولون ي ت أ ك د هذا الدعاء عند حق كل من بلغ الاربعين أ يتأكد ر ب ع ي ن ه ذ الدعاء ا كل بلغ ل في حق كل من أ قال رب ي و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضاه و أ ص ل ح لي في ذريتي وهذا من شفقته على بنيه لكن يبقى سؤال قبل أ ن نتجاوز ا ل آ ي ة لم ا ي ت أ ك د هذا الدعاء والبر في ا ل أ ر ب ع ي ن قال أ ه ل العلم ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا بلغ ا ل أ ر ب ع ي ن غالبا يكون له زوجه و أ و ل ا د فحتى لا يصرف عن والديه أ خ ب ر هنا أ ن حق الوالدين يبقى بل يبقى حتى بعد مماتهما فكيف يصرفك عنه ز و ج ة أ و أ و ل ا د وهذا لا يعني ب ا ل ض ر و ر ة أ ن تضيع زوجتك و أ و ل ا د ك لكن يبقى حق الوالدين عظيم وحق ا ل و ا ل د ة أ ع ظ م كما س ي أ ت ي قال ربنا حتى إ ذ ا بلغ أ ش د ا وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة قال رب ي أ و ز ع ن ي أ ن أ ش ك ر نعمتك التي أ ن ع م ت ع ل ي و أ ن أ ع م ل صالحا ترضى و أ ص ل ح لي في ذريتي فالانسان كما من الله عليه ان كان من الموفقين لبره لوالديه يرغب إ ل ى الله ويعلم ان القلوب بيد الله فيجال إ ل ى الله يساله ان يبره أن يبره اولاده ويرزق صلاح ا ل ذ ر ي ة و ي ر ز ق برهم وهذا كله من الخير العظيم ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا كتب الله له ا ل ج ن ة لا يتمنى أ ح د ا غير ا ل أ ن ب ي ا ء معه أ و ل ى من ا ل أ ن ب ي ا ء من ذريته ولهذا قال الله تطمئنا ل أ و ل ي ا ئ ه والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب راي ن قال هنا و أ ص ل ح لي في ذريتي اني تبت إ ل ي ك و إ ن ي من المسلمين قال الله بعدها اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا هنا ي أ ت ي إ ش ك ا ل ولا يمكن لقارئ ا ل ق ر آ ن أن ل ا يرى إ ش ك ا ل ا في هذه ا ل آ ي ة أ ي ن ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل يتضح في التالي قال الله جل وعلا لنبيه موسى كما في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف لما أ ن ز ل عليه ا ل ت و ر ا ة قال فقل لقومك ياخذ باحسنها ف أ م ر قومك ي أ خ ذ ب أ ح س ن ه ا ي أ خ ذ ب أ ح س ن ه ا اي ان في التوراه حسن و احسن مثلا قتل فيوجد د ي ة ويوجد عفو ويوجد قصاص فكلها ج ا ئ ز ة لكن أ ي ه م ا أ ح س ن أ ي ه ا أ ح س ن العفو ثم ا ل د ي ة ثم القصاص و إ ن كان كلها ج ا ئ ز ة فهذا يستقيم لكن هنا لا يستقيم لماذا لا يستقيم ل أ ن ه ك ن ا بالترك فمعناه أ ن الله جل وعلا يقبل منا ا ل أ ح س ن ويرد علينا ويرد علينا الحسن وهذا لا يقول به عاقل إ ن الله ليظلم الناس مثقال ل ذره إ ذ ن لا بد من تخريج ل ل آ ي ة فتخريج ا ل آ ي ة على الصحيح أ و ل ئ ك الذين نتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا أ و ل ئ ك ع ا ئ د ة للحديث عن السابقين فيصبح أ ن ا ل ت و ب ة والتوحيد وبر الوالدين أ ح س ن ما يمكن أ ن يصنعه بنو آ د م فيصبح أ و ل ئ ك الذين نتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا أ ح س ن ما عملوا هذه ص ف ة لما سبق ب ي ا ن ه من أ ع م ا ل ه م ا ل ص ا ل ح ة ولا ع ل ا ق ة لها بغير ذلك من ا ل أ ع م ا ل فسمى الله جل وعلا تلكم ا ل أ ع م ا ل ا ل س ا ل ف ة الذكر في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى سماها من أ ح س ن العمل ومما يدل على هذا المنحى ما جاء في السنن بسند صحيح من حديث الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إ ل ي ه رجل وهو في حلقته فقال يا ابن عم رسول الله إ ن ن ي أ ح ب ب ت ا م ر أ ة فخطبتها فرفضتني ثم خطبها غيري ف ق ب ل ت ف أ د ر ك ن ي حنق عليها فقتلتها فهل لي من ت و ب ة فقال له ابن عباس أ ل ك و ا ل د ة قال لا يعني أ م ي ليست ح ي ة قال يا ابن أ خ ي تب إ ل ى الله واستغفر واكثر من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ثم خرج الرجل من ا ل ح ل ق ة فجاء عطاء أ ح د تلاميذ ابن عباس فقال ي ب ن عم رسول الله أ ر ا ك س أ ل ت الرجل عن أ م ه فقال ابن عباس والله لا أ ع ل م عملا أ ح ب إ ل ى الله من بر ا ل و ا ل د ة قال ابن عباس والله لا أ ع ل م عملا أ ح ب إ ل ى الله من بر ا ل و ا ل د ة فهذا الشاهد في الحديث يدلل على ا ل م ن ح ة في التفسير عن معنى قول الله جل وعلا أ و ل ئ ك الذين نتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا ثم قال الله ونتجاوز عن سيئاتهم في أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة فربنا علم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وخطايانا وما قال إ ن ه م لا يخطئون قال ونتجاوز عن سيئاتهم والمعنى أ ن لهم سيئات قطعا لكن الله جل وعلا بعفوه ورحمته وكرمه تجاوز ع ن ه ونتجاوز عن سيئاتهم في أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ثم قال أ ص د ق القائلين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في ا ل ق ر آ ن وعد ووعيد ف أ م ا ما وعد الله به فكائن لا محاله ما وعد الله به كائن لا محاله و أ م ا الوعيد فينقسم إ ل ى قسمين وعيد الله جل وعلا للكفار فهذا ب أ ن ه م يخلدون في النار و ب أ ن ه م لا يدخلون ا ل ج ن ة فهذا حتما سيقع كقول الله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة فهذا واقع و أ م ا وعيد الله ل ع ص ا ت المؤمنين فهذا داخل تحت ا ل م ش ي ئ ة لعموم قوله جل ذكره ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء قال ربنا هنا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون متى كانوا يوعدون كانوا يوعدونه في الدنيا على السنه الرسل وفي طيات الكتب المنزله ة و و ع د و أ خ ذ ت ه هذه ا ل أ م ة وعدا في ا ل ق ر آ ن وعن رسولها صلوات الله وسلامه عليه والعلماء يقولون إ ن هذه ا ل آ ي ة كذلك تنصرف إ ل ى الصديق أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه في أ ن ه أ و ل ى الناس ب أ ن تجري عليه ما في هذه ا ل آ ي ة و أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه السابق ا ل أ و ل إ ل ى ا ل إ س ل ا م من الرجال وقد من الله عليه ب أ ن آ م ن أ ب و ه و آ م ن ت أ م ه و آ م ن من تحت يده من ا ل أ ز و ا ج و آ م ن أ و ل ا د ه وهي خ ص ي ص ة لم تعطى لغيره من ا ل ص ح ا ب ة الحقنا الله بكم وبه في الصالحين ومتعنا الله اياكم متاعهم وصلى الله على محمد و آ ل ه والحمد لله رب العالمين لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن عدا